كالصاعقات المرعبات كالثاريات المرسلات نمضي إليهم في ثبت وندق عرش الملحد نمضي إليهم كالرعود ساوت لهم خير الجنود لا تستهين ولا تعد حتى تبيد المعتدي كالصاعقات المرحبات كالثاريات المرسلات نمضي إليهم في ثبت وندوق عرش الملحد نمضي إليهم كالرعود ساوت لهم خير الجنود لا تستهين ولا تعد حتى تبيد المعتدي كالثار خلف المعتدي كالنور فوق المهتدين حزت رؤوس الملحدين قرباء لأب أوحدي أكشر في ليل معتمي بالرحلة بالموت رعبا والدمي وبحز رأس الأظلمي وبرفع رأس المهتدي كالنار خلف المعتدين كالنور فوق المهتدين حزت رؤوسا ملخدين قرباء رب أوحدي أبشر بليل معتمي بالموت رعبا والدمي وبحز رأس الأظلمي وبرفع رأس المهتدي جئنا إليكم في عجل نشفي الصدور من العلل جاء القتال مع الأجل سنهد عرش المفسدين أفعالنا شذو الحسن صيحاتنا لا كالكلم رياتنا فوق الغمم تهدي السبيل وتهتدي جئنا إليكم في عجل في الصدور من العلال جاء القتال مع الأجل سنهد عرش المفسدي أفعالنا شذو الحسن صيحاتنا لا كالكلم رياتنا فوق الغمم تهدي السبيل وتهتدي سارت كتائب الأولتي بعقيمتي وبعزتي حملت ثواء كرامة بعزيمة وتجلدي كانت لها كل البلاد نصرت برعب والجهد والشر بين الناس عدوى الدين أسمى مقصدي سارت كتائم دولتي بعقيدتي وبعزتي حملت بعزيمة وتجلدي كانت لها كل البلد نصرت برعب والجهد والشر بين الناس عدوى الدين أسمى مقصدي كالصاعقات المرعبات كالثاليات المرسلات نمضي إليهم في ثبات وندق عرش الملحد نمضي إليهم كالرعد ساوت لهم خير الجنود لا تستهين ولا تعد حتى تبيد المعتدين كالصاعقات المرعبات كالثاليات المرسلات نمضي إليهم في ثبات وندق عرش الملحد نمضي إليهم كالرعد ساوت لهم خير الجنود